بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك لعلا الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحواه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسر كن يسرى فذكر النفعة الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها لشطى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا وذا في لحمن تذكر وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياه الدنيا ولا اخره خير وابقا ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى